بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الى فهم رحله الشتاء والصيف فليحمدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذٰلِكَ الَّذِي يَدۡعُو الْيَتِيْمَ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ تَعْلِلُ لِلْمُصَلِّى الَّذِي نَحَمُّ عَنْ صَلٰوٰتِهِمْ سَاهُوْنَ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر